<تصفيق> لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون ازواجه ان الذين يرمونهم اصناف ثم لما يعطوا باربعه الشهداء فجلدوهم ثمانين جابله قال يا رسول الله كيف يكون هذا اجد لكع ابن لكع على زوجتي واذهب لاجيء باربعه الشهداء ما يصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد والله اني لاغير من سعد والله اغير منه فاقره النبي عليه الصلاه والسلام وبين ان هذا غيره فاذا كانت غيره سعد تقتضي ان يضربه بالسيف غير المصفح يعني ليس مع صفحته بل مع حده فكذلك انا وقد وقعت هذه المساله في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا اولياء المقتول على القاتل فجافع القاتل عن نفسه وقال يا, يا أمير المؤمنين ان كان احد بين فخذي امراتي فقد قتل. فثبت ذلك فأخذ عمر سيفه أي سيف الرجل وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعد ولكن إذا لم يكن بيّنه فهل يقتل هذا الزوج الذي ادعى أن الرجل يزني بامرأته وقتله حين زناه بها قلنا نعم يقتل وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يقتل لأن الغالب أن نمثل هذه الحال لا تمكن إقامة البينة عليها إذ أن الزاني والعياذ بالله الله لن يزي بامرآة الرجل علنا وإنما يزي بها في اختفاء فتتعذر اقامه البينة قال الشيخ الإسلام رحمه الله يجب النظر إلى حال الرجل إن كان من أهل الخير والصلاح وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد فيقبل قوله وإن لا فلا يقبل وهذا قوله هو الراجل لأن الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة وفي شرائع شريعتنا أيضا رابعا المكهي والمدني نزل القرآن على المنين من بحوث الـ هذا, الـ هذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال, ثلاثة في خلال ثلاث وعشرين سنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرها بمكه قال الله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القران الى قسمين مكي ومدني فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الى المدينه والمدني وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة في الوداع بعرفه ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفه يوم يوم الجمعة. القرآن الكريم انقسم إلى مكة ومدن. هذا هو الذي عليه الجمهور، ولم يعبد هؤلاء القائلون. المكان المعين لأن ذلك يشوق فإن هناك آيات كثيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلو قلنا إنه إنه إن الآية تكون بحسب المكان الذي نزلت فيه على الرسول عليه الصلاة والسلام من بر أو مدينة لشق ذلك ولكن العلماء قالوا نقسمه إلى قسمين مكي ومدني فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني وهذا التقسيم هو الصحيح وهو وبناء على ذلك نقول إن قوله تعالى اليوم أكونت لكم دينكم من أقسام المدني مع أنه نزل بعرف وعرفا تابع لمكة وهذا القول هو الراجي نعم ويتميز القسم المكي و... ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث من حيث الاسلوب والموضوع أما من حيث الأسلوب فهو اولا الغالب المكي قوة الأسلوب الغالب في المكي قوه الاسلوب وشده الخطاب لان غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم الا ذلك يقرأ سورتين والدثر والقمر أما المدني فالغالب في أسلوبه الدين وسهوله الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون يقرأ سورة المائدة ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة, وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معامدون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم اقرأ سورة الطور أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة البقرة المكي والمدني يتميز بطهما عن بعض في هذه المعنين الأول الغالف المكي قوة الاسلوب وشدة التعبير وقوة المحاجة لأنه يخاطب, من؟ يخاطب قوم المستكبرين يحتاجون إلى شدة في الخطاب وغلظة في المقال ومحاجة لأن هذا هو اللاعق بحاله ولذلك تجد البلاغه في أن يأتي أن يأتي الكلام مطابقا إيش الحال ومقتر الحال بالنسبة للمكي أن يكون قويا شديدا في المحاجة والمناظرة إلى آخر المدني الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الشطان لكن احال المؤلف إلى سورتي المدثر والقمر. المجثة وش فيها منك شدة الأسلوب أول يوم قيامة ليه أنت أول يوم قيامة لأن الله سبحانه لا رأيك شديد لا رأيك شديد أنا, أنا نعرف وأننا نعرف سيأخذ منه هنا. طيب فإذا في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يوم على الكافرين غير عصير في بالتأجيل العظيم درني وما سرقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سارزقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا؟ إلا سفر يؤثر إن هذا إلا قول بشر ما العقوبة سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر هذا الكلام عظيم جدا قوي في التهديد والإنذار أما القمار فكذلك أيضا إذا تعملتها وجدتها في غاية القوة قوة الرسول فانظر إلى قصة نوح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن أم قد وفي عاد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعيادنا في المُقر. وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى أولي الله تبارك وتعالى في في آخر الأمم في قوم فرعون ماذا قال؟ أكفاركم خيروا من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر والجواب على قولهم هذا سيهزم الجنب ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذه وأمر ثم ذكر أن المجلمين يسحقون النار على وجوههم ويقال لهم ذوء مسط لانه يخاطب قوما عتادا مستكبرين يحتاجون الى مثل هذا الاسلوب الغريب اما الغالب نعم هذا بالنسبه للاسلوب الغالب في المكي قصر الايات وقوة, المح وقوه المحاجه لان غالبا المخاطبين معاندون مشاقون فخاطبوا بما تقتضيه حالهم اما المجني فبالعكس الآيات طويلة والأسلوب سهل لين لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول <تصفيح> <تصفيق> إيش؟ هل يتذرب؟ هل؟ يتذرب أو ينكر على مريكة وضعون في قرآن الكريم في, في, في, في آيات قبل الحمد وقبل طبيل... لأينا ينصح ويقال أن النبي صلى الله عليه وعلى ربا سلم كان يبتدع صدفة الحمد والسلام لو كان الحال مناسب وهو كان مناسب الحمد قولنا من يحرم نجيب عادة الحب من يسأل أنها هي زائمة لم ينزل قرآن تستغل قولك نعم لماذا لم يقع ما فيها القران نزل للحكم. يكون عاماً لجميعهم لكن الرسول طالع الحد، لما الحال لما جرى القيام بينهم ما وقى مع الحال السبب لأنه الله ما قال إنه صادر، أنزل الله بيان حكم هذا قد، ولو قال ما قال الناس إنه صادر. كما قال في قصة المنافقين، يقولون لا يرجعني إلى المدينة لا يوخي لا يوخيني إلى عاصمها. أما الآن القضية وقعت رجل رمى زوجته بالزند وهو صادق كما كما فنزل فنزلت الآية تبين الحكم ولم يصدق الله زوجته ما صدقه ولا كذب قال حكم هذا أنه يلعن الزوج نعم كيف نزلت نعم. لسبب بين على على مش قتله. أيه يجد رجل على زوجته؟ نعم. من الذي يجد رجل على زوجته؟ قتله. أن هذا أنا من تناولتي بين يبشر. نعم. تبين يعني إيش هي الطابع؟ يشرون بأنهم راعوا هذا مرأى هذا الرجل على على مر. لعم هذا في نعم. لعم ماك؟ لا. ما لا. لعم ماك له. هي الآن قد تكون مخرجا. والبينه أن بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المراه التي هي زوجه القاتل نعم يعني في يحتمل ما نفعل ما نفعله إما أنه لم تبلغ أو أنه أنه لم تبلغ عليه او غير ذلك. نعم صلى الله هل القول كل صورة فيها أيها الذين عملوا مدني ما ما كمان نعم قلنا أن يجوز أن تقول إيش قلنا ان يجوز أن تقول هذه من إيش قلنا أن يجوز تقول اللي... لإنساننا هذه من بركته نعم يجوز مثلا مساحبة عن الخير لالتماس مثلا عن بركة إذا كانت البركة حصول منفع لا مجرد المصاحب لكن ماذا إذا كان هذا الرجل إذا صفيته وجدت عنده خيرا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلم كما لم تكن تعلم هذه بركة أما مجرد الصحب يقول له كبرك